السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عربين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك وها نحن قد دخلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر اليوم أول ليلة من ليال العشر الأواخر اليوم ليلة العشرين من شهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم قيامي ليلة القيامة ليلة القدر وأن يجعلنا وإياكم فيها من الفائزين ومن عتقائه من النار معنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الجزء التاسع عشر من كتاب الله سبحانه وتعالى من منتصف صورة الفرقان أتأكد بس إن شاء الله من الصوت وعليكم السلام عليكم يا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخونا أسامة طيب نتأكد ان شاء الله من الصوت ونبدأ مباشرة عشان لقد طيب معنا اليوم إذن سبحانه وتعالى نبدأ من بداية الآية الحادية والعشرين من سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الكافرون الذين لا يؤمنون لقاءنا ولا يخشون عذابنا هل أنزل الله علينا الملائكة فتخبرنا عن صدق محمد أو نشاهد ربنا, ربنا عيانا فيخبرنا بذلك لقد عظم الكبر في نفوس هؤلاء حتى منعهم الإيمان وتجاوزوا بقولهم هذا الحد في الكفر والطغيان يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يعاين الكافرون الملائكة عند موتهم وفي البرزخ وعند معثهم وحين يساقون للحساب وحين يدخلون في النار لا بشارة لهم في تلك المواقف بخلاف المؤمنين وتقول لهم الملائكة حرام محرما عنهم أفضل مقام وأحسن, مكانا وأحسن مكان راحة قائلتهم في الدنيا من هؤلاء الكفار ذلك وأحسن, مكان وأحسن مكان راحة وقت قائلتهم في الدنيا من هؤلاء الكفار ذلك لإيمانهم بالله وعملهم الصالح يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا واذكر أيها الرسول يوم تشقق السماء عن سحب بيضاء رقيقة ونزل الملائكة إلى أرض المحشر تنزيلا كثيرا لكثرتهم الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك الذي هو الملك الحق الثابت يوم القيامة للرحمن سبحانه وكان ذلك اليوم على الكفار صعبا بخلاف المؤمنين فإنه سهل عليهم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا واذكر أيها الرسول يوم يعضل الظالم بسبب ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه من شدة الندم قائلا يا ليتني اتبعت الرسول فيما جاء به من عند ربه واتخذت معه طريقا إلى النجاة يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ويقول من شدة الأسف داعي ع ويقول من شدة الأسف داعيا على نفسه بالويل يا ويل يا ويل ليتني لم أتخذ الكافر فلانا صديقا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد أضلني هذا الصديق الكافر عن القرآن بعد أن بلغني عن طريق الرسول وكان الشيطان للإنسان كثير الخذلان إذا نزل به كرب تبرأ منه. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول في ذلك اليوم في ذلك اليوم شاكيا حال قوم يا رب إن قوم الذين بعثتني إليهم تركوا هذا القرآن وأعرضوه عنه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من كفى بربك هاديا ونصيرا ومثل ما لقيت أيها الرسول من قومك من الإذاء والصد عن سبيلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء من قبلك عدوا من مجرم قومه وكفى بربك هاديا يهدي إلى الحق وكف به نصيرا ينصرك على عدوك وقال الذين كفروا لولا ينزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فأذك وردت لنا وقال الذين كفروا بالله هل نزل على الرسول هذا القرآن دفعة واحدة هل, نزل هل نزل على الرسول هذا القرآن دفعة واحدة ولم ينزل عليه مفرقا نزلنا القرآن كذلك مفرقا لتثبيت قلبك أيها الرسول بنزوله مرة بعد مرة وانزلناه شيئا بعد شيئا لتسهيل فهمه وحفظه من فوائد الآيات الكفر مانع من قبول الأعمال الصالحة خطر قرناء السوء ضرر هجر القرآن من حكم تنزيل القرآن مفرقا طمأنة النبي صلى الله عليه وسلم وتيسير فهمه وحفظه والعمل به ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتيك أيها الرسول المشركون بمثل ما يقترحونه إلا جئناك بالجواب الحق الثابت عليه وجئناك بما هو أحسن بيانا. الذين يحشرون الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانه وأضل سبيلا. الذين يساقون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى جهنم ولئك شر مكانا لأنهم لأن مكانهم جهنم وأبعد طريقا عن الحق لأن طريقهم طريق الكفر والضلال ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد أعطينا موسى التوراه وصيرنا معه أخاه هارون رسولا ليكون له معينة فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا لهما اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بآياتنا فامتثل أمرنا وذهبا إليهم فدعواهم إلى توحيد الله فكذبوهما فأهلكناهم إهلاكا شديدا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا عليه السلام أهلكناهم بالغرق في البحر وصيرنا إهلاكهم دلالة على قدرتنا على استئصال الظالمين واعتدنا للظالمين يوم القيامة عذابا موجعا وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرؤل بين ذلك كثيرا وأهلكنا عاد قوم هود قوم صالح وأهلكنا أصحاب البئر وأهلكنا أمماً كثيرة بين هؤلاء الثلاث وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيراً وكل وكل, منها وكل من هؤلاء المهلكين وصفنا له إهلاك وكل وكل من هؤلاء المهلكين وصفنا له إهلاك الأمم السابقة وأسبابه ليطعض وكل أهلكناه إهلاكا شديدا لكفرهم وعنادهم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر سوءة فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتى المكذبون من قومك في ذهابهم إلى الشام إلى قرية قوم لوط التي أمطرت بالحجارة عقابا لهم عقبا لها على فعل الفاحشة ليعتبروا أفعموا, أفعموا عن هذه القرية فلم, يكو فلم يكونوا يشاهدونها لا بل كانوا لا يتوقعون بعثا يحاسبون بعضا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا قابلك أيها الرسول هؤلاء المكذبون سخر منك قائلين على سبيل الاستهزاء والإنكار هذا الذي بعثه الله رسولا إلينا إن كاد, ليضلنا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا لقد أوشك أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن صبرنا على عبادتها لصرفنا عنها بحججه وبراهينه وسوف يعلمون حين يعينون العذاب في قبولهم ويوم القيامة من أضل طريقا أهم أم هو وسيعلمون أيهم الأضل رأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أرأيت أيها الرسول من جعل من أرأيت أيها الرسول من جعل من هواه إلها فأطاعه فأنت تكون عليه حفيظا ترده إلى الإيمان وتمنعه من الكفر من فوائد الآيات الكفر بالله والتكذيب الكفر بالله والتكذيب بآياته سبب إهلاك الأمم غياب الإيمان بالبعث سبب عدم الاتعاظ السخرية بأهل الحق شأن الكافرين خطر اتباع الهوى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا بل أتحسب أيها الرسول أن أكثر الذين تدعوهم إلى توحيد الله وطاعته يسمعون سماع قبول أو يعقلون الحجج والبراهين ليس إلا مثل الأنعام في السماع والتعقل والفهم بل هم أضل طريقا من الأنعام ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ألم تر أيها الرسول إلى آثار خلق الله حين بسط الظل على وجه الأرض ولو شاء أن يجعله ساكنا لا يتحرك لجعله كذلك ثم صيرنا الشمس دلالة عليه يطون بها ويقصر ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئا فشيئا قبضا قليلا حسب, حسب ارتفاع الشمس وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا والله هو الذي صير لكم الليل بمنزلة لباس يستركم ويستر الأشياء وهو الذي صير لكم النوم راحة تستريحون به من اشغالكم وهو الذي صير لكم النهار وقت تنطلقون فيه الى اعمالكم وهو الذي ارسل حب بشرا بين يدي رحمته وهو الذي رحمته وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته